وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الاخوه الكرام tunaendelea na mada ya al-muraqaba babu al-muraqaba iliyoko katika kitabu cha riadha salihin mlango ambao tulikotumeanza tayari katika majuma kadhaa yaliyopita نا توصل فيكيهه في الحديثه 5 في الملهو هو ساويهه مع حديثه 64 كوانزيا منظو كتابو رياض الصالحين حديثه 5 باب المراقبه او سواسوه مع حديثه 64 كوانزيا منظو رياض الصالحين ني حديث ابي هريره رضي الله عنه انه يزومزومزيه مساله يا غيره غيره الله تبارك وتعالى قال المصطفى صلى الله عليه وسلم ان الله تَعَالَا يَغَارٌ إن الله تعالى يَغَارٌ الله سبحانه وتعالى أَن غَيْرَكَ وغَيْرَةُ اللَّهِ نَ غَيْرَا يا الله سبحانه وتعالى أن يأتي المرء أن يأتي المرء ما حرم الله عليه غَيْرَ يا الله سبحانه وتعالى نِبَلِئِمْتُ وأنا قُفَانيا يلِيمانبؤ آنبا يؤمنúsica الله سبحانه وتعالى أمي يحرمي شا أفضل katika riwaya ya bukhari an yati almu'min an yatihi almu'min hadha alhadith muttafaqun alayh lakin riwaya ya bukhari an yati almu'min ma hurrima alayh aw ma harrama allah alayh ni pale muislam anapofanya yale ambayo allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha hii ndio ghaira ya allah azza wa jalla kwa hivyo muislam anapofanya yale ambayo allah ameharamisha ameakataza moja kwa moja katika qur'ani kwa maneno yake au kupitia kwa maneno ya mtume wake salawato rabbi wa salamu alayhi katika sunan muslamu anayifanya hivyo basi ajue kuwa Allah subhana wa ta'ala anakuwa na gaira ya muslamu pindi muslamu huyo anapu kewuka miile mipaka na kufanya yale ambayo jalla jalalu ameya ameyaharamisha na kuya katasa maneno haya tulia zungumza kwa kirefu kiasi walilahi lhamd katika darsa ili upita na ntaraji yale ambayo tumezungumza katika hadithi hii yanatosheleza kuelezea masuala ya ghaira ya Allah azza wa jall na tuligusia kwanza masuala ya akida kwamba hii ni sifa miongoni mwa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala wanazuoni wa akida wanaita sifa hii sifatun fi'liyatun khabariyah sifatan fi'liyatun khabariyah sifa fi'liya kwa sababu kuna sifa aina zingine zinaitwa sifa dhatiyah khabariyah kwa sababu hii sifa thabata bil khabar ثبت بالخبر نا خبر هapa manake ni asamea yani sifa hii imekuja kwa nass imekuja kwa dalili si mazungumzo ya watu wamefikiria au baadhi ya watu wameyatunga la hadha kalam thabata minan nabiy sallallahu alayhi wasallam fi hadith sahih thabit anhu ndio maana wanasemwa sifa khabaria ay thabitun bil si thabitatum bil khabar na fi'liyah kwa sababu fi'li sifa hii inakwenda kulingana na fi'li ya allah subhanahu wa ta'ala maana ya kuwa sifa fi'lia maana yake ni sifa mutallika bimashi'ati llah subhanahu wa ta'ala insha'a fa'alaha wa in lam yasha' lam yaf'alaha ni sifa ambayo inakwenda kwa mashi'a ya Allah azza wa jalla sifa aldhahik sifa alghadab sifa kama hiy ghaira inakwenda na mashi'a ya Allah subhanahu pindi unapotaka sifa hii kuitekeleza itaitekeleza kinyume na sifa dhatiya sifa ya dhati Allah azza wa jalla نصفهه الذيما ودوامه اني صفه هي لا تنفك عنه بحال من الاحوال صفه هي هيمندك الله سبحانه وتعالى وقت و وقت صفه الحياه صفه العلم صفه القدره صفه كما هذه السمع والبصر هذه الصفه هيمندك الله سبحانه وتعالى حتى لحظه واحده كنيوما ان صفه كما هذه ذا فعليه بعضو زينتوكيا او الله سبحانه وتعالى انakuwa نازو وقت ان هو Anapotaka yeye sifahizi kuwa nazo Maninu haya kathalika tumia sharihesha katika darse lio pita Kisha tukasimamia katika zile durus na mafunzo Au uh, mwelekeo ambao mtume uh, sallallahu alayhi wa sallam Amewaikea wa, isla, uh, wa islamu kupitia kwa hadithi hii Na madamu tumekambilisha hadithi hii Ayu alikwa tunakuenda leo moja kumoja Katika hadithi ya sita inayofata Katika babu muraqaba Hadithi ya sita katika babu muraqaba Ambayo na Na na Na ya 65 Kwa kwa Kwa kwa kitabu salihin na hadithi hadithi hii hii Bukhari Bukhari Wa muslim muslim Kutoka kutoka Abu Abu Huraira Huraira radhiallahu pia Ni alayhi alayhi kuwa ಅಂಬಾವು ಸವಿಫ hadithi ಸತ್ತೊ ಕುಹನ್ ಹಲಿಫಿ ಕನ್ನ ಬುರಿ ವಸ್ಲಿಮ huyo ಹರೈರ ಹದಿಫ ಪಿ ನೆ ಮುತಫ ಮತ ಅಲೈ ಬುಕೋ ಹರೈರ ಮುಸ್ಲಮ ಕದಾ hii ndio ಹಿಬೋ ya ಸಹ alayhi natoka ishiria kidogo katika masuala ya hadithi ya kwamba hii ndio tofauti iliyo kwa baina ya kusema mutafaqun alayh na kusema rawahu al-bukhari wa muslim hadithi ambayo rawahu al-bukhari wa muslim wote wawili wamepokea lakini makhraju makhraju al-hadith mukhtalif inda al-bukhari wa inda muslim makhraji hadith kwa bukhari ni tofauti na makhraji hadith kwa muslim pengine bukhari ameitoa kwa Anas bin Malik na muslim ameitoa kwa Abu Hurairah لكن وكسكيا متفقون عليه ما نك مخرج حديثني ني موجه باذن استلهات ذا ونزوني وحديث توجه ketika حديث ابو هريره يا لهي توم صلى الله عليه وسلم ketika حديث هي يا ابو هريره كذلك انا تدرجش ketika مساله يا دعوه ketika اسلوب ambao tumeutaja hapa mara kwa mara unaitwa اسلوب القصه اسلوب القصه ketika دعوه يا اخوان Tumejikumbusha mara nyingi katika Katika kitabu salihin Ya ya kwamba da'wa Da'wa Da'wa da'wa zina asalib asalib ina ina uslubu yawislam, na, addin, na Na Na sallallahu kutufundisha kutufikishia risala ತುಮಿ ಕುಂಬು ಶಮಾಂಗಿ ಕಠಿಕ ದಿನ ಅಾಲಿಬ na hizi ta'alim ಕಶಿ ರಿಸ್ಲಾಮಿ ತಾಲಿಮ ಅ್ದೀನ ಕುಪಿಟಿ ಕಾಲಿಬಾಲಿ miongoni mwa hizi asalib ni huu usلوب unaojulikana unaitwa usلوب alqisah na hizi ni qisas al makhudha au athabita min an-nabi sallallahu alayhi wasallam hivi ni visa ambavyo vimetthbutu sahih dawa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hivyo wale maduat wanafundishwa kupitia kwa usلوب huu kwamba miongoni mwa asalib za dawa ni kutoa qisah dawa haisimami na usلوب mmoja peke yake usلوب almaw'itha peke yake usلوب wa ilqa usloba ilka ni pale mtu kuzungumza yani kila siku azungumza kila siku mauida la la budda mina tanwiya hapana bodi kufanya tanwiya liana nufus tamal sababu nafsi zinachoka wakati mwingine nafsi zinaingia na malali kwa hivyo unapoleta tanwiya nafsi inakuwa na nashat ya kuweza kusikiza zaidi na kusikiza zaidi na ndio hikma ya mtume sallallahu alaihi wasallam wakati mwingine anatumia usloba ya mauida wakati mwingine atumia uslobu wa qissa Wakti mwingine atumia uslub wa sual na jawab Ataduruna manil muflis Na asalip kama hizi zote mtume sallallahu alayhi wa sallam Alizitekeleza Ndiyo hizi asalip ambazo uh, Leo watu wanaeleziwa katika masala ya kufundisha Wanambiwa teaching strategies Wanambiwa teaching methodologies Yoti haya mtume sallallahu alayhi wa sallam Tayari kule nyuma ashayafanya Na kwa kuwa sahaba walishi na mtume alayhi salatu wa salam Ndipo wakaweza kumsifu mtume waka mwambia ما رايت معلما احسن تعليما منه قبله ولا بعده صحابه اسما سijawai kumuona mtume sijawai kuona mwalimu aliyekuwa bora kuliko mtume sallallahu alayhi wasallam hajatokea kabla yake wala baada yake hajawai kuona sababu ni kuwa mtume alayhi salatu wasalam jamaa jami'a anwa' hadhihi alasalib wa jami'a hadhihi alasalib wa hadhihi alatruq liisali alrisala إلى المسلمين طه صلى الله عليه وسلم على اتقسنا هذه الأساليب زوته مع الصحابه زكي وقت مغير اسلوب ambao unakuwa ni lain وقت مغير اسلوب unakuwa kidogo shadid kulingana na zile dhuruf وقت مغير anatumia usلوب wa wa wa aina fulani ya ya kama kuleta nashat fi nufus kama ambao leo unajulikana ni usلوب wa wa kufanya watu mathalan aone raha anaposikia yale maneno usلوب al bishara mathalan usلوب al bishara Tamam, anatumia Anatumia mtume mtume alayhi salatu wa wa wa Alikuwa mpaka dhihaka dhihaka dhihaka dhihaka dhihaka dhihaka na na masahaba Lakini Lakini Lakini ni ambazo zilikuwa Fi shara mipaka dhihaka ya ya ya ya kisharia za Allah ta'ala Au Au kufanya na Quran, au kufanya Qur'an Kama kama baadhi watu uslubu uslubu kuna dhihaka, dhihaka, kuna urongo ndani pengine maneno Maneno matusi manino mabaya hizi ತಮಾಮ leo kuna mwanafanya dhihaka na aya za Qur'an atafanya dhihaka lengo le, na madhumuni apate kuchekesha watu lakini atumia aya za Allah subhanahu wa ta'ala na hadithi za Mtume sallallahu wa alaihi wasallam maneno ambayo hata uweze kuyataja hapa kwenye mbara kwa sababu hata ukiyanukulu pia ni kama unayonukulu zile dhihaka ambazo ni mbaya zinapitia kwenye Qur'an watu wanatunga hasa visa vya urongo wewe ukisikia utajua wazi kisa hiki cha urongo Lam tathbut kabisa kisa icho Lakina watu wanatunga ili wafanyi dihaka Lakin hadi Nabiye sallallahu alayhi wa sallam Katika dawa Katika risala Katika mafundishu Taalim Hakupitia katika mambo kama hae Kisha kuna jambo lingine Ayu alikwa Ambalo ni muhimu kathalika kulitaja kwa mnasaba Wakuzungumza masala ya asalib dawia Tufahamu ya kwamba Kuna tafauti baina ya asalib dawia Na wasail dawia a salib ad da'wa nawasa'ilu ad da'wa wasa'il ad da'wa wasa'il ad da'wa ni vile vifaa vinavyotumika kufikisha da'wa hali tisema wasa'il kama vile katika kusomesha kuna usلوب at-tadris kuna nawasilatu at-tadris sasa mtu yeyote ambaye ni mwalimu qualified trained ataweza kukutafauti kukuka, kukupa tofauti ya baina ya usلوب na bainaya wasila tutadris ambaye hajasoma mambo ya ualimu hawezi kuona tofauti gani lakini mwalimu ambaye amepita mafunzo ya ualimu atakwambia la tofauti kuna uslubu wa kusomesha kuna na, na wasila wa kusomesha uslubu wa kusomesha mathalan atakwambia uslubul ilqa uslub al ilqa mathalan uslubu wa kuzungumza sasa katika wasila wa kuzungumza mathalan atakwambia kutumia sabura kutumia ubao au kutumia jambo kadhaa au kutumia hizi ni wasail vifaa kasa katika da'wa kadhalik kuna usلوب ad-da'wa na kuna wasa'il ad-da'wa au wasa'il ad-da'wiyah sasa jambo ambalo limetupelekea kusimama katika hii nukta ni kuwa kuna kuna nukta muhimu ambayo pengine labda baadhi ya watu inawapita kwa kukosa kutafautisha baina ya usلوب na madha na wasa'il jambo ambalo linajulikana kwa ulama ni kuwa wasail alwasail adda'wiyyah tawqifiyyah afwan alasalib adda'wiyyah tawqifiyyah uslub wa da'wa ni tawqif uslub wa da'wa ni tawqifi tawqifi maana yake inapokelewa kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam uslub wa da'wa unakwenda kulingana na vile ilivyopokewa kutoka kwa mtume alayhi salatu wasallam kwa hivyo alasalib athabita 'ani nabiyyi sallallahu alayhi wasallam hiya alasalib allati yamshi alayha da'i nizile asalib anazokena nazo da'i hakuna majal hakuna nafasi ya kuongeza katika asalib nizile zile zinazoko katika qur'an nizile zile zinazoko katika sunna za mtume alayhi salatu wasalam hizi ndio asalib da'wah uslub alqasas uslub kaza aswali na jawab uslub asalib zingine hizi ambazo tumezitaja mauida na nyinginezo hizi asalib thabita fi alqur'an wa sunna هي توقيفيه لانها ثابته بالقران والسنه اما الوسائل الوسائل كما قال العلماء باب الوسائل ووسائل الدعويه هي مفتوحه لانها تختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان ديما مثلا ونكوت وقت يوم تومه صلى الله عليه وسلم كل cua hakuna audio audio ni wasila au sulub audio hi clip hizi za kusikia hizi سي دي مثلا او كاسيتي هل كانت موجوده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت موجوده طيب لو قال الانسان هذه بدعه كاسيتي هي بدعه ماذا نقول كيف نجيب عنه نقول هذه وسيله ليست اسلوب هذه وسيله من وسائل الدعويه فهي تتجدد بتجدد الزمان تتجدد باختلاف الزمان واختلاف المكان كلكم حقنا Uh, mambo ma haya ya teknolojia wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam wala fi ahdi sahaba wala fi ahdi tabiin wa man baadahum mpaka hivi karne za juzi na jana ndio kukatoka teknolojia za mtu rekodiwa sauti yake yaweko katika vifaa flaji inaweza kusikika sauti ile kwa hivyo hadhi wasila ni wasa'ila da'wiyya na kadhalika kuandika makala katika vitabu kwenye kuna internet leo zulkul hadhi wasail kul hadhi wasail kwa hivyo hawezi kuja mtu akasema hadhi bid'a ah. au akajam mtu akasema wasail ad-da'wiyya tawqifiyya tukisema tawqifiyya maana yake kul hzi wasail muharrama ma tajuz wa hadha kalam ghayr sahih ambayo ni tawqifi huwa madha uslub fa ba'd an-nas ma yumayyiz bayna uslub da'wi wa wasila da'wi ifi hi ni nokta ambayo tumependa kuitaja kwa mnasaba wa masala haya ya qissa na masala ya ya wasila kwa sababu ya faida hii tuipate hasa kwa upande wa mad'u تجيء في الحديث هي ايها الاخوان حديث ابو هريره انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ابو هريره يمسكيه متومه صلى الله عليه وسلم اكيد يسمع ساسا متومه عليه الصلاه والسلام في الحديث هي انتميا اسلوب القصه اسلوب القصه قبل اي حديث كذا قلنا يوما كذلك, يوم كذلك تزغمز اسلوب مغيره القصه متومه عليه الصلاه والسلام اللي تuelezea قصه na kisa kile ndani yake tulipata mafundisho mengi sana ndani yake na nyuma kadhalika kulikuwa na visa vingine vya kana kaabil malik katika vita vya tabuk fi babat tauba na visa vingine vif hapa katika babu al muraqaba tuna hiki kisa cha abu huraira ambacho kidogo kwa kiasi fulani lakini tutangalia kama wakati utaruhusu pengine kukieleza kwa haraka haraka tume sallallahu alayhi wasallam asema inna thalathatan min bani isra'il watu watatu miongoni mwa bani israeli watu watatu miongoni mwa bani israeli bani israeli tunawajua ikhwan na waliitwa bani israeli hili jina la bani israeli linarudi kwa yaqub alayhisalam kwa hivyo hawa wote wameitwa bani israeli kwa sababu ni vizazi vya yaqub alayhisalam israeli mwenyewe ni yaqub kullu ta'ami kana hillan li bani israila illa ma harrama israilu ala nafsihi اسرائيل على قول المفسرين هنا اجماعا ني, عليه ني عليه يعقوب عليه السلام هapa اسرائيل katika aya hii ni yaqub alayhisalam na wana wa israel wamtoa jina hili la israel kutoka kwa yaqub alayhisalam na hapa tunapata faida ikhwani faida pamoja na usahihiisho faida pamoja na usahihiisho usahihiisho ni kuwa israel akiwa ni yaqub alayhisalam inakuwa si sawa kwa waislamu kutumia tamko hili kuaita watu au jamii ya watu katika daula fulani katika nchi fulani au sehemu fulani ya ardhi hii kuaita Maisraeli Sababu tamko hili halikuja kwenye Qur'ani wala alikuja katika Sunna hakuna mahali wameitwa Israiliyun ndio maana ya Maisraeli Maisraeli the Israelis au kwa Kiswahili Maisraeli ah kwa sababu ukisema maizraili alafu kawazungumza kwa vibaya mathalan hawa maizraili yani lahum min allah ma yastahiqoon wapate kitoa kwa allah yale mambo wanaostahiqi min alghadabi wal la'ni wal 'iqabi kwa yale wanaoyafanya kuwafanyia waislam almustadhafin fi ardhi falastin nasal allah subhanahu wa ta'ala an yansurhum nathran mu'azzara sasa tukitumia hili tamko la kwamba hawa maizraili na hawa maizraili zingine inaweza ukaskia imam mpengine awatia mpaka kwenye dua hili tamko hili tamko lamthbut hathi lafza la fi alquran wala fi as-sunnah sababu hili tamko israeli mwenyewe ni yaqub alayhisalam ilivo katika quran ni bani israeli ukiwa unataka wewe kwa kusudia hasa hao wanaofanya vitu hivi unasema al yahudi ni mayahudi ni mayahudi jews au matamko mengine kama hayo lakini hatatimii tamko la Maisraeli ingawa mpaka wenyewe wameita ile ile ile pale pahali wanapoishi wakaatumia jina la Israeli eh wamejipa wenyewe jina hili lakini hili jina wamejipa wao kwa njia ambayo sio ya sawa kwa sababu Israeli sio wao Israeli manhu Yaqub alayhisalam tumelewa na vizuri afikiri hap kwa hivyo kuna umuhimu ya ikhwanu kusaihisha tamko hili pili tunapolitumia kumaanisha watu fulani sasa Mtume alayhi salatu wasalamu anasema inna thalathatan min bani israili Watu watatu miongoni mwa Bani Israili watu watatu wenyewe wakawataja Mtume عليه الصلاه والسلام Al-Abras abras mtu ambaye ana balanga ya ngozi katika mwili wake wa aqra na mtu ambaye alikuwa ni kipara hana nyele wa auma na kipofu Arada Allahu an yabtaliyahum Allah Subhanahu wa ta'ala alitaka kuwapa mtihani Hawa watu aina tatu hawa watu watatu mmoja alikuwa na balanga abras balanga ngozi leprosy kwa lugha ya kiingereza lepa al leprosy uh, balanga ngozi na mwingine ni aina ya maradhi ambayo inakuja katika ngozi ngozi inakuwa nyeupe inakuwa na na na e, mapako pako meupe me sio ngozi yote inakuwa nyeupe kama vile albino a a ni inakuwa na e, tunasemaje vile kwa Kiswahili eh yeah. kama naam kama mapako pako hivi ya meupe ndio ile ule ndio ugonjwa wa balanga katika ngozi na kwa katika mwili mzima hadha hu al abras wa kwanza ni huyo abras ana ugonjwa wa balanga ya ngozi wa pili ni aqra hana nyele hana nyele kabisa katika lugha ya kiarabu huyo aitwa aqra tumelewa na vizuri kwa sababu kuna matamshi mawili kuna aqra na mwingine kuna aitwa asla aqra na asla hawa taf, hawa katika lugha za karabu tofauti akara ni ambaye la shaara leho albata ana nyele kabisa jua katika kichwa chake asla leho baadhi shaara anazo baadhi ya nyele hasa zile nyele ambazo zinakuwa upande wa kulia na upande wa kchoto wakati katika kuna kuna kuna upara sio kama tumela na vizuri ya ikhwan watu wanapochezeana wanapointana wale watu wana na, na, na, na, na vichwa kama hivi mtanisamehe kama wako hapa lakini inawapa to kwa mfano huwa aito open top open top yani juu kuko wazi na huko kuna nyeri na huko kuna nyeri namna hiyo watu wanaitana namna hiyo sasa lakini kabla hujamcho mwanzo wa jina hili ni paka umuulize kwamba hili jina yalikubali au halikubali wala tanabazu bil alqab eh msiyi msiyi peane majina ya kubandika ambayo pengine muislamu atakuwa hayataki au hayapendi tumeelewa na vizuri ikhwan kwa hivyo hadha farq baina al aqra wal asla aqra hana nyeri kabsa asla ana لو ana baadhi sha'ar na ile mtu kwa kipara wakatiakati mara nyingi wanasema wa taalamu ni ni wirathi ile inarithiwa katika kizazi pengine babu au baba au katika ukoo uh, wako watu wamekuwa namna ile miaka uh, uh, uh, siku za nyuma watatu ni aama kipofu kipofu aama na kuna tofauti baina ya aama na a'war na mane thalith na akma ಅಕ್ಮ ಅಕ್ಮಹ ಇಮಕುಜಾನಿ ಯ ಕುರಾನ್ ನಅಮ ಪೇ ಇಮಕುಜಾನಿ ಯ ಕುರಾನ್ ತಮಾಮ್ ಅಲ್ ಅಕ್ಮಹ ನ್ದ ಯೂಲೇ ಅಂಬಾಯ ಇಸಾ ಅಲೇಹಿ ಸಲಾಮ್ ಅಲ್ ಕೂವಾ ಅಕಿವಾತಿಬ್ ಅಕಿವಾ ಅಕಿವಾಪೋಜಾ ಎ ವತುಬ್ರೀ ಅಲ್ ಅಕ್ಮಹ ವಲ್ ಅಬರಸ್ ಅಸ ಇಸಾ ಅಲೇಹಿ ಸಲಾಮ್ ಅಲ್ ಕೂವಾ ಕಿತಿಬ್ ಅಕ್ಮಹ ಮನ್ ಹುವಲ್ ಅಕ್ಮಹ ವ ಮನ್ ಹುವಲ್ ಆಅಮಹ ವ ಮನ್ ಹುವಲ್ ಆಅವರ ವ ಮನ್ ಹುವಲ್ ಕಫೀಫ್ ಹಾಯ್ ತುಪೇನಿ ಸಸ ವ ತಾಲಾಮು ಅಲ್ ಲುಗಾ ಹರಕ ಹರಕ ಸಬಾಬ್ ಯ ತಾಯಿ Haya Haya Haya man huwa na ni ni ni ni vipofu Macho yake ya lakini haoni kwenye awar. Awar. Hi, Say, dear, amin Chongo awar ni chongo ಚೋ kwenye akma وتبرئ الاكمح من هو الاكمح قلنا <تصفيق> ساسا اوكما اكمح اللي هو اونا ساسا هاوني هاوني ثاني هيا تmebakia na kafif wal kafif ها اونا kwa mbali na yule ambaye aona kwa karibu tay ana dhafi albasar tay ba dhafi albasar sanakuwa kama chongo hawa tay E, Tumajaribu kilogu alhamdulillah Tukendali ya mbele Tuta pata masayishwa ya baadhi ya haya maneno Tukendali ya mbele Tume alayhi sallatu wa salam Anasema arada Allahu an yabtaliahum Allah litaka kuwapa mtihani Hawa watu watatu Alitaka kuwapa mtihani Sasa mina wawuliza swaali ekwani Kabla rafijen na mbele Hapa tayari kuna abras ambaya na mbalanga Tuna uh, akara ambaya hala nyele Azimei nyele kapsa ywa kichachaki Tuna aama ambaya na kipofu Tasa <tose> tu to ambiwa una mtume sallalalla wa sallam Allah alitaka kwa apa mtihani Hawa tayari Wa mepiwa mtihani au hawa namtihani Tasa arada Allah Ani abtaliyahum ina mana Alitaka kwa apa mtihani Juwe mtihani wali os Wali wunawe Kwa ibu hii ya Ikhwan Inaunisha kwamba Iko katka, katka mfumo wa Allah subhanu wa ta'ala Tu waleona fizaul Uko katka mfumo wa Allah subhanu wa ta'ala kwamba mwanadamu Muislamu aweza kuwa yuko katika mtihani akaletewa na mtihani mwingine Tueleane vizuri ikhwan Tueleane vizuri waweza ukawa katika mtihani una maradhi kipofu pengine una maradhi fulani una misiba fulani una mtihani fulani kisha Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema kama ilivyokuja katika hii hadithi apitisie katika qadaa na amri yake kwamba atake kukupa mtihani mwingine tena kwa hivyo hili liko hili liko kwa hivyo mwanadamu au muislamu hasa asinyakakosea katika milango kama hii akakosea katika akida katika milango ya tauhid akasema akaanza kujidhania pengine na kujichuku labda mimi ninarogwa labda hii hasad labda mambo gani ah wewe sema yote hii ni mitihani ya Allah subhanahu wa ta'ala qul lan yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana wa ala Allah Fali ya tawakali, Yote ni Allah subhanahu wa ta'ala Akitaka mtihani mtihani mtihani kama tayari Tayari mtihani. Mtihani mmoja, miwili mitatu, na mungine, Na mungine, na mwingine mwingine, mwingine somo la La, kwanza ikhwan. mimi mtihani, tayari, pengine wangu wangu Watoto mali la. kwa ಿಹಾ ಉರಿ ಸೋಮೋಲ ಕೂಯಾರಿ ನಾಳೆ وشابء وامتحان يعني وشمالذيكا لا شابتر الامتحان حينه مشوه ايخوان شابتر الامتحان يندليه ولا نبلوانكم نتتواصله كوها امتحان بصيغه المضارع نبلوانكم نتوا امتحان يا كو اندليه حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امننا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين baadaye hapo tume sallallahu alaihi wasallam anatema sasa katika kuwapa mtihani wale watu watatu asema fa baatha ilaihim malaika akawatumia malaika malaika akawashukia hao watu watatu fa ata manil awwal al abras akamjia yule abras yule aliye nambalanga akamuuliza yule aliye nambalanga akamjia kwa sura طبعا surati insan alimjia kwa sura ya mwanadamu kama itakavyokuja mbele maelezo yake akamjia kwa sura ya mtu kawaida akamwambia ayu shay'in uhabbu ilayk kitu gani ambacho wewe ukipenda zaidi hebu niambie kile kitu unachokitamani zaidi unachokipenda zaidi lau utapewa chance ya kutamani kitu utatamani nini yule bwana akasema abras akasema launun hasan wa jildun hasan wayuzhabu anni alladhi qad qadhara nnas ميمي انا بندهلها nipate haya mambo yafuatayo launun hasan nipate rangi nzuri ya mwili wangu wa jildun hasan na ngozi nzuri wa yuzhabu anni na niondolewe bi sigati albinaa lilmaf'ul yani wanasema wanazoeni wengine wa lugha ya nahw ilmu ya nahw wanasema bi sigati almajhul wa yuzhabu wa yuzhabu anni Alladhi kathara ni nasa Na niondokewe Tushike itamko ili vizuri ikwana. Hii siga tushike vizuri Saabu kuna mbele nita kuja kwa kumbusha tena Kwevo hapa huyubana hamesema Wayuthabu na niondolewe Ani Niondolewe katika mwili wangu Alladhi kad kathara ni nasa Haya mambu ambayo watu wana, Wamechukizwa Kuyawona kwangu mimi Hata ikawa hakuna mtu atakakukaa na mimi wala kuzungumza na mimi kila mtu akiniona anikimbia kila mtu akiniona ashika njia sababu aona kwamba e, kukaa na huyu bwana ni kama udhi ya nakero si sawa yule malak malaika aliyetuma na Allah subhanahu wa ta'ala famsaha akampagusa katika mwili wake msih akamfanyia masih, Akam masih. katika mwili wake وامري نا اذن يا الله سبحانه وتعالى فذهب عنه قذره اكموندlea ule udhia alikuwa nao katika mwili wake udhia wa jild na udhia wa mbalanga uko muondokea katika mwili wake hadha alabras kisha baada hapo akamuliza faqala akamuliza huyu abras ayu almal ahabbu ilaik wewe unapenda mali zani zaidi abras akajibu kusema alibni Mimina penda ngamia zaidi. Au kala al-bakar. Shaka al-rawi. Au alisema ngombe. Yulee rawi mpokezi wa hii hadith. Katia wale wa pokezi. pokezi. Akawana shaka. E, mtume alayhi sallatu wa salam. Alisema hapa ngamia. Au alisema bakar. Rawi. Sasa, uh, kumba, ra, shaka al-rawi. Sasa hadith ya tuambia kwamba. Hii shaka inatoka kwa? Kwa rawi. Katran. Katran. Shaka hii haitoki kwa buhurera. radi ya lugha an Abu Hurairah amithibit ilaf ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo inabidi wale wanazuoni wa hadithi wakafanya uchunguzi katika isnad wakatafuta hii shaka ilitoka kwa nani wakampata yule mwenye hii shaka ambaye jina lake linaitwa Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha ndiye mpokeze katika isnad aliyeleta hii shaka akasema ni ibil au al-Baqar ingawa hii riwaya ambayo tutaisoma mbele itatupa bayana na udhibitisho kwamba ni ibil wala sio Baqar <radio> tutaona kwamba hii shaka sana Inabainisha wazi kwamba ni Fa ಹೈ ನಂಗೂ ಸಣ್ಣೆ ಇನ್ನ ಬೈನಿ ಶವಾಜಿ ಕೋಮ ಅಲ್ ಕೋಬಿ ಫರ್ತುಯ ಯುರೇಬಾ ಅಲ್ಪೋ ಸೇಮ ಕೋಮ ಮಾಲಿ ಅನೌ ಪೈಲಿ ನಿರ್ತುಯ ಅ ya ನತಾ Naqatan usharaa ಬಪೆವಾ ರಾತ್ ರೊರಾ ಗಿ ನಿಮ ಜೊ ಹಾ ನೋಕ ಗಮಿಯ اثمن وانفس ما تملكه العرب نمال يثماني كبار زائدا انه يملكي مرو وقتي وله مال انه يملكي مرو وقتي نغاميه عليه نميمبا تنه عشراء امباء انا انا ممبا يمييز كما 8 10 هو حتى كفanya nini مرو حكو زي غاميه هو حتى كفanya انفس ما يملك الانسان في ذلك الوقت توم فهمناها مزيان اخوان haya ngamia aina hii imetajwa ndani ya Qur'ani ama haikutajwa imetajwa ndani ya Qur'ani haya yasemaje wa idha al-asharu utlat miongoni mwa alama za kiyama pale kiama kisha simama ikhwan اذا الشمس قورات sasa kiyama kisha simama si alama ya kwamba kiyama chaja ah kiyama kisha simama sasa vile vituko ahwal al-kiyama vile visanga visuko vya kiyama vitakaboku vinaendelea jua kukunjwa kunjwa eh, nyota kupukusika kama suratu takwir inavotambia inakwenda zile aya kisha allah subhanahu wa taala atambia wa itha al-isharu wa itha al-isharu na pindi ngamia ambao ni ishar ishar ni jumu ushara ngamia ambao watakuwa ni ushara walio na mimba utilat wale watu wote walio na ngamia walio na mimba Siku hiyo ya kiama visanga hivi vitakapokuwa vyaendelea kila mmoja atasahau alingamia atawaacha lambali taatil atawaacha lambali kama ambaye hana kama ambaye hawako watu watakwenda mbio sasa wanaangalia kuna nini washafufuka kwenye makaburi washafufuka kwenye makaburi na kama mnavojoa Qurani yatuambia watu wakifufuka kwenye makaburi kitu cha kwanza watafanyaje watakwenda mbio ukitoka kwenye kaburi utakwenda mbio wao endambio wao endapi wallahu aalam sasa wewe kaofikiria unaenda wapi unjue wenda wewe wenda bio ukiuliza wewe wenda api sijui kama kutakuwa na time watu wa kuulizana wenda api lakini qurani yatuambia watu watakaenda ndio ya kasi kabisa wanafuika fi sura fa idahum min al ajdathi ila rabbihim yansulun Watu pili, pindi lile baragumul itakapu pibu wa siku ya kiyama Itakapu vivi wa siku ya kiyama Sur Itakapu vivi liwa ile ya pili Sio ya kwanza Ya pili Ya kufufu wa watu Fa idhahum ukitahamaka utawauna Mina al ajidathi Watu anatoka kutoka kwenye makaburi Ajidathi ni makaburi Kuburi Ajidathi ni makaburi Ila rabbihim Watu anatoka wanakuendo kwa mula wawo Wapi sasa siku ya kiyama ndio utakwenda kujua Mola wako ni nani. Sasa aya yasema yansilun. Nenda kafungua tafsiri kaangalie nini maana ya yansilun. Mambo ya ajabu. Wanatoweka mbio kabisa. Mbio kama zile za swara, wanapofukuzwa na simba. Mbio zile. Dio zile ile ndio ndio nasl ile kutoka mbio kabisa kiasi ile. Watu wanakwenda mbio, mbio kabisa. Yansilun, watu wanakuwa na mbio. baba mama watoto ndugu mke nani kila mtu na kila mtu amkimbia mwanzake visanga hivi ba يوم القيامه nasal Allah subhanahu wa ta'ala wa iyakum an yunjiana wa an yaj'alana min ashabi min ashabi aljanna ya rab alalamin sasa hao ametajwa ngamia hao ndani ya Quran wa idhal isharu utilat kwa hivyo amesema tume alayhi salatu wasalam huyu bwana utia akapewa naq ushara naqatun ushara kisha yule malaika akamwambia barakallahu lakafiha na muombe Allah subhanahu wa ta'ala akubarikie ngamia huyo akaondoka akaenda kwa mtu wa pili mwanithani ha alaqra tushamaliza abras kaza alaqra wa atal aqra akamjia yule aqra ambaye hana nyele akamuliza swali lile lile ayu shay'in uhabbu ilaik kitu gani wewe ambacho wakitamani wakipenda zaidi ukipata kala yule bwana akasema sha'run hasan mimi napenda nyele nzuri niwe nazo mimi sina nyele bwana niwe na nyele nzuri na haya ni matamanio طبعا yakila mtu aliyezaliwa hana nyele ambaye ni aqra hana nyele atamani kuwa na nyele pengine hata yule asla pia na yeye atamani awe awe na nyele atafuta dawa ya kila aina awe na nyele leo ikiwa watu walio na nyele nyeupe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 nani le zake nyosi tititi labda hiyo maumbile lakini hadha shei yani karib mna mustahil karib atuseme mustahil la karib 70 sana wofuk washaru aswad كيف kumbe akika hivi kwenye giza nyosi atakuwa rangi paka hivi kwenye kio alafu atoka hivi sisi bado tuko ma yanga tuko ajitaka tiana mdogo bado لا يا شيخ عمرك وكوشا سس هاي مامه واتيه اولي وجانا يدوقوا ما شبابوا يعني ميعه 15 18 20 مازال صغيرا اما انت خلاص وهل ينفع العطار ما افسد الدهر مش هي اللي يسمع وهل ينفع وهل يصلح العطار او هل ينفع العطار ما اصلح الدهر نعم ما افسد ما فسده الزمان لا الدهر الدهر الدهر هو زمان نعم واليسلح او هل ينفع العطار ما افسد الدهر نعم الدهر هو زمان نعم توكوا اقرا ايها الاخوان فايو كممبيا اي شيء نحب اليك اقراك اجي وقال كما سمى شعر الحسن ويذهب هيا سكيزني الى الى اليوسمى يله وكنز اكسمى ويذهب عني هذا الذي قذرني لن يندلوي نندوكوي نهاه ambayo yamenichukiza هذا الذي قذرني haya ambayo yamenichukiza niondokewe nayo famasaha yule malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa amri ya Allah azza wa jalla naqada ilahi tbaraka wa ta'ala ibtilaan masaha akampangusa wa uati sha'ran hasanan baada ya kumpangusa pale pale akapewa nyele nzuri sha'ran hasanan nyele tu bali nyele nzuri kisha akamuuliza ayyul mali ahabbu ilayka we mali gani ambayo waipenda zaidi watamani kuwa nayo qal huyu bwana akasema al-bakar mimi nataka ng'ombe fa utiya akapewa baqaratam ng'ombe hamilan ng'ombe aliyekuwa na mimba kama vile yule ngamia fa utiya akapewa baqaratam ng'ombe hamilan sio hamilatan hamilan ng'ombe aliyekuwa na mimba kuna tofauti gani ya kilugha baina baqar na baqara Na albaqar jam' ahsanta baqar jam' mufradiyaka baqara bi ta marbuta ahsanta akapewa afwan ngombe alikuwa na mimba kisha akamwambia vile vile akamwambia barakallahu lakia akaondoka kaja kwa ama akaja kwa umsho ambaye ni ama alipokuja kwa ama akamuliza ayu shay'in ahabbu ilaik kitu gani wewe ambacho wakipenda zaidi watamani what is your wish katika lugha ya kileo Katika luga yaki leo Leo kimshika kijana waki islamu He? Eh? Ali ulizo What is your wish? Weba tamani nini? Yule kijana akajibu Mimi na tamani nimi na gari Niwe na nyumba Niwe na mke mzuri Kisha niwe na pesa Akataja He eh, nini tena niwe na hivi Nini tena niwe na nyumba nyingine Ushamaliza? He eh, shamaliza Halafu yule Mwalimu ustad Haka mwaliza yule kijana Haka mambia na pepo Yule kiana Haka mambia Na hiyo pia <laughs> Na hiyo, na hiyo pia. Yani <laughs> Hayu mokapsa kwenye ile Kwenye ile listi yake Hayu mokapsa Haka dhanu Rabbi ajala na leo Hivi ndivo tunavoo leo Watoto wetu leo Wawe materialistic Madi yun Wanafikiria madda peki yake فك يا والعيذ بالله كما اليهود ولا تجدنهم احرص الناس على حياه يود احدهم لو يعمروا الف سنه اتمنى اعيش ميئه الف واحد ابات كو انجوي في كذا دنيا منهم اهل الكتاب اليهود والنصارى لذا سيس له الاسلام مع الاسف الشديد كل الاسف تمفط بارابره نفومو اوله اوله Leo leo wewe kama mtoto wa Kiislamu hebu fanya hii experiment muulize muambie wewe what is your wish list hebu nipe wish list yako au sikie maneno hata kwambiaje kwanambia mimi nataka nikimaliza kusoma form 4 alafu nenda university nzuri nikimaliza mpate degree nishapata tena secondary degree ma degree nikishapata ma degree nipate kazi nzuri chapara kazi nzuri ni kwae mshahara nishapate nyumba nioe nipate watoto eh alafu alafu alhamdulillah hasa mambo cool cool ما في ما تسمع لا اخره ولا تسمع جنه ولا تسمع ولا رضا الله سبحانه الله اسئله الله سبحانه سلامه والعافيه نعم هو ملك من الملائكه من ملائكه الرحمن الي وفقك واعمى اكملذا اي شيء احبوه اليك اعمى كبوف اكمجيبو اكامميا ان يرد الله الي بصري Mimikitu na zaidi na kukitamani ಮಿಮಿಟ್ರೂ ಕಿ ಪೇನ್ ದೈ ನಕೋ ಮಾಕೋವಾ ನಮೊಂಬ Anirudishie Kuona kwangu ನ ಕ್ವಾಂಗು ಅನಿರು ಶಿ ಕೋ ನಗು ಆಪು ನಫೈ ಅಂಗೈ ಅಂಭೀ ಅನಿರೀ ಸಿಎ ಆರು ಕೋ Anirudishie ಕ್ವಾಂಗು ಇ ನಮಾ ನ kamba alikuwa yuona kwa hivyo ahma ni mtu ambaye alikuwa alikuwa yuona na yule ambaye amezaliwa haoni ndiye ambaye aitwa akma tumeliona vizuri sasa hapa eh kwa hivyo al-a'ma huwa الذي كان يبصر kana yubsir kana yara alikuwa amezaliwa yuona kama vile baadhi ya watu baadhi anas yulad wa huwa mubsir amezaliwa yuona بعض العلماء بهذه ابو نزووني ولذيلا وكana wanaona thumma baadadhalik ha ha naama naam dhahaba basaru kisha baada pale ndio kuona kwake kuondoka kama vile sheikh kina sheikh abd alaziz bin bass rahmatullahi ta'ala alayhi wa ghayru min alulama bal katika watu pia wako wengi alikuwa ywaona بي بينين قالوا ketika عمره المدغو مشى في ممباس كان عمره 10 سنوات ذهب بصره نا ونجين فلهو هuyo اعمى اعمى هو الذي ولد كفيفا يولي الذي يمزليوا هاوني كبسا يولي ساسايتوا يو اعمى طيب اذا هو اعمى اكامبيه ان يرد الله ياي بصي هي فايده اول فايده يا ابي الاخوان انا كانييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي kwanza kabla hafjaje kutoka hawa vijana wetu hawa ambao mashallah wanasoma wa hapo madrasa madrasa hawa ni shapo wanaweza kaipata watu wazima naam ile watu wazima na wao pia wasibaki nyuma naam wajua watu uh, siku nyingine niambiwa wewe uh, angalia pale mbele wale watoto wale vijana vijana pale huko nyuma huwa ufiki lakini watafike leo nyuma na nianze kwa mzee wetu kwa je niangalie katika wazee سامي كواب شيخ <تصفيق> سامي نعم شيخ سامي هاي شوف الفائده في لي شيخ سامي ها عاوزك نيجي ان شاء الله <تصفيق> نعم ايش الفائده الثانيه يا اخوي الفائده الثانيه نعم ابو معاذ نعم ها ايوه احسنت احسنت وي بانا كاتيا والي ثلاثه لغهك تفاوت taza tusikizie vizuri kwa makini kule nyuma wale walipouliza walisema yuzhab yuzhab mabni lil maf'ul mabni lima lam au ala ma lam yusma fa'iluh ma lam yusma fa'iluh yule mwenye kufanya hakutajwa mabni lil majhul mabni lil maf'ul lima lam ma lam yusma fa'iluh zote hizo hawakomtaja nani ambaye wanamtaka waondole ule udhia tukapo pamoja واو كwanza na wa pili yoehaba anni alladhi qad qadharani annas yoehaba anni hadha alladhi qadharani wa kwanza na wa pili hadha thalith madha qala qala an yuridd Allah ilayya basari kwa hivyo huyu akanegesha kudra ya kuregeshwa kwa kuona kwake macho yake akairudisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa na maana kamba kati hawa watatu huyo ndiye alikuwa amesimama na imani na tauhid na akida huyu katika wale watatu wale wengine wawili wale pengine labda walikuwa mambo ya akida hawamo walisema tuondolewe ituondokee nani ya kuondokee nani ya kuondolea ha man yudhhibank ma dhakaru amma hadha al a'ma qala an yirudda Allah fa asnada فعلا رد البصر الى الله تبارك وتعالى للدلاله على استقامه توحيده وعلى استقامه ايمانه بالله تبارك وتعالى دليل يكون انشكو استقامه نا نا ايمان نا عقيده yake imeegemea juu ya Allah subhanahu wa taala yeye ndiye aliyena uwezo hata yule aliyemjia pale anajua kwamba huyu anayemuuliza ili swali yeye mwenyewe hana uwezo wa kuregesha macho na kuregesha kuona kwangu haya mliki كما تم صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى اوحى اليه فقال له قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ميمي mwenyewe si miliki لنفسي ketika juu ya nafsi yangu si miliki manafa wala si miliki madhara aweza ku miliki kwa mwingine laa ma yamlik li ghairi اذا كان لا يملك لنفسه نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم توحيد يا حال يا جو قراني متوكي واضح مساله هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا في سوره الانعام وفي سوره ايش يونس لا املك لنفسي برا ولا نفع قولك ككدمش نفعا نوق ككدمش برا في يونس ما أملك leo watu wanaitakidi na wanaimani kwamba kuna baadhi ya watu hata si mitume baadhi ya watu wa kawaida tena wamekufa wana miliki manufaa na wana miliki madhara taala allah amma yaqulun uluan kabira kwa hivyo hadha al'ma qala an yurid allah ilayya basari hii ni faida pili amegemeza fi'l radd al-basari ila allah tbaraka wa taala kuonesha kuwa hivi ndivyo anavotakia muislamu asimame katika misingi ya tauhid na misingi ya aqida aliyemgonjwa Aamini kwamba Ashafi w والله تبارك وتعالى هو الشافي هو الذي ينزل العلاج هو الذي ينزل الشفاء yeye ndiye mwenye kuteremsha shifa mwenye kuteremsha poza dawa ni kutoka kwake kila kitu kwa uwezo wake atabib matabibu na madaktari hawa wote wao kulohum asbab hao wote ma sababu dawa ni sababu masitali makubwa makubwa zote ni asbab زوت يا اسبه كل شيء لا يملك نفعه ولا ضره الا الله تبارك وتعالى بقى سحري بي حتى سحري هيكفيكي سحري يا عيناي يو يوتت يستقوى باوامر الله سبحانه وتعالى في البقره وما غم بضارين به من احد الا باذن الله الا باذن الله كوي بالوقت وانا وتشاتشا ونزاو ميمي نافوغا ماجيني ميني نافوغا ما الشيطاني او سينجهزي نتا كرشيه واحد على الاقل تنونا ممبيه روشا روشا سي 1 روشا 20 او 100 روشا لا يملك النفع ولا يملك الضرر الا من الا واين اجتمعت الامه على ان ينفعوك لا ينفعوك بشيء الا قد كتبه الله لك واين اجتمعوا على ان يضروك لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف تاسخفيك وابي خوفك اب الى الذي عند الله سبحانه وتعالى نديه لتقوى وو و رلق الله سبحانه وتعالى انا يكللني يي انا يكو حفضي نيي في سوره الانبياء من يا يك... آه... ها لا يكلاكم ليش يكلاكم قل من يكلاكم بالليل والنهار ناني انا يوالدا وسيكوننا مخانه اسيقع الله سبحانه وتعالى من يكلاكم يكلاكم يعني من يحفظكم ناني اني والندني سيسي سيسي ونظام تواलीज والصلاه هذه ناني اني والندني بالليل والنهار ناني اني والندني usiku na mchana ناني الله سبحانه وتعالى هو الذي يكلانا وهو الذي يحفظنا وهو الذي يرعانا تبارك الله احسن الخالقين تبارك الله رب العالمين بعديها هبا الاعمى akaulizwa baada ya kuregeshwa masahahu akampangusa faradallahu ilayhi basara Allah subhanahu wa ta'ala akarudisha macho yake akaweza kuona faqal malaika akamuliza kumwambia ayyul malin ahabbu ilaik maligani wewe ambao waipenda zaidi qala wile bwana akasema al-ghanam mimi napenda ghanam mbuzi zaidi ghanam katika lugha ya Kiswahili inakuwa kidogo ngumu kwa sababu mbuzi ni ni nisha mbuzi sasa ghanam inakusanya mbuzi na kondoo wote hawa ni ghanam sasa kiswahili tunasemaje ebun saidieni wale watu wa wanyama tunaye hapa amen alhamin ghanam katika lugha ya kiswahili ambayo inakusanya mbuzi na kondoo wote wawili katika lugha ya kiswahili maaf ya kwa kizungu ni shorts shorts oh shorts oh hai mashallah Haya, alhaki ya Amin anatupa leo tamko zuri katika vo vocabulary. Muongeze leo katika vocabulary yenu. Wanaitwa hey. shorts. Shorts. Ushaona ha, eh? Ah nikamuuliza shorts kivipi? Asema ni kuchanganya eh, sheep na goats. See you what? Yote mbili ukichanganya unapata shorts. Ha, Haya. Hiyo yatoka kwa Amin. Sasa kwa lugha ya Kiswahili sijui. Yeye vija ndugu yetu ajue la Amin. Ha, Haya. لا بدي اقول يا ابو محمود اتساعديه في شيء غنم ايش اسمها هنا بالسواحلي غنم بالسواحلي غنم, غنم ها تداو كتفسير غنم مبزي هاي يرودي بالي بالي katikamo jawao mbuzi au kondoo naam abu jumaa ma fi هاي هاوندو واسي ويتو وانا بنغين نفهم لغه الكسواحلي زايدي ها يا اخوان فله يله اعمى قال احب المال اليه ماذا الغنم فاعطي شاة اكاوى امبوزي كيشا akaambiwa شطان والدا اكاوى امبوزي والدا كذلك اليقوا على منبر شطان والدا بوزي اليقوا على منبر نبيي صلى الله عليه وسلم اسما فانت جاهداني وولد هذا وله ووي وكذان وهو ايضا ناه اكذا kaza hapa ni tofauti ya lugha ng'amia na ng'ombe katika lugha ya kiarabu wakizaa tunasema nataja mbuzi akizaa tunasema walada balagha hii ya lugha ikiram na mtume صلى الله عليه وسلم akasema fa anta jahadhani hawa wawili wakazaa wale wanyama wawili man al ibn yani anaqa waman walbaqara wale wakaza mbuzi pia naye akazaa watoto wa walada hadi fakaana li hadha wadin min al-ibd huyu akawa ana bonde zima langamia yani manake ngamia wakazaana wakazaana wakawa wengi wa walida hadha wadin min al-baqar na huyu akaz... waka... akawa na bonde zima la ngombe akawa ngombe wengi katika bonde zima yani walizana wakawa wengi ukisimama ukiangalia huoni mwisho bonde zima limejaa ngombe na yule wa kwanza bonde zima limejaa ngamia na yule wa mwisho bonde zima limejaa mbuzi sha طيب كيشا بعدها هapo يولي الملايكه اررودي ثاني المرافي زي كما وقت نروحو نفكر وقتو, وقتو ميكوش ايخوان وقتو مماليزيكا نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه تتوقعوا اكمليش ان شاء الله حديثنا قصه هي في درس في الدرس القادم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته